الإمام الراتب لمسجدنا يعد عالما حافظا لكتاب الله فقيها وتأخر مرة عن صلاة المغرب فأمنا من هو أقل منه في العلم ثم حضر ونحن في الركعة الأولى هل يجوز للإمام الذي يصلي بنا أن يتأخر لإمام الراتب أم يستمر في صلاته وإذا جاز أن يتأخر له وقد صلى ركعة فهل يتم المصلون الصلاة معه إن صلاة الجماعة تصح خلف كل من تصح صلاته لنفسه بشرط الا يكون انقص من المأمومين بعيب يتجاوز عنه لتعذر إصلاحه كالالفغ أو الفأفاء الذي لا يحسن القراءة فإن إمامته لا تجوز إلا لمن هو مثله ولا تجوز للسليم من هذه الحالة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 فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله أنمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه رحمه الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا ابا بكر ما منعك أن تثبت إذ امرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رايتكم أكثرتم التصفيق ما نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء وجاء في نيل الأوطار للشوكاني أن هذا الحديث فيه من العلم أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى لأن قصاراه وقوعها بإمامين ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته اماما وفي بعضها مأموما وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء وجواز الالتفات للحاجة وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين وجواز إمامة المفضول للفاضل وجواز العمل القليل في الصلاة وغير ذلك من الفوائد والله أعلم